وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَنِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ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 وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظامَ وَرُفاتٍ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا